نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعاً متصديعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يومئذ تعرضون تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقول ها أم ها أم قرأ كتابه إني ظلنت أنني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية